بسم الله ليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما حكم من قتل كافرا قد دخل بلاد المسلمين بكفاله حكمه انه خائن أنه والعياذ بالله ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحا لا يوجد من مسيره اربعين سنه رواه البخاري والمستأمن يدخل في المعاهد لأنه دخل بأمان ف والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم الأمان يصلح من كل مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم اجرنا من أجرت يا أمها أمرأة اجارت كافرا فاجاره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خائن الذي قتله يكون خائنا واثما وامر إجراءات عند السلطان عند ولي الامر نعم